الله جل وعلا جعل الزكاة ركناً من أركان الدين وهي قرينة الصلاة في كلام ربنا جل وعلا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وعلى هذا فالزكاة ثمت أموال زكوية وثمت أنصبه ومقادير بعضها يقال عنها مشاعة وبعضها يقال إنها أنصبه مشروعة ومن حيث الجملة فيمكن تقسيم ما يتعلق بالزكاه على النحو التالي زكاه النقدين وعروض التجاره فيهن, وعروض التجارة فيهن ربع العشر ربع العشر هذا في النقدين وعروض التجاره اما في الحبوب والثمار التي قال الله فيها واتوا حقه يوم حصاده فينبر هل هذا الزرع يسقى بمؤونة أو يسقى بلا مؤونة؟ فإن كان يسقى بلا مؤونة ففيه العشر وإن كان يسقى بمؤونة يتكلف له لها صاحبها فهذا فيه نصف العشر فيكون نصف العشر لما يسقى بمؤونة ويكون العشر كاملا لما لا يسقى بمؤونة إذ لا مؤونة فيه فيكون فيه العشر هذا الثاني اما المواشي بهيمه الانعام الزكاويه فهذه تنقسم الى ثلاثه اقسام قسم يتخذه الانسان للعمل والاستعمال كمان عنده حرث وله بعض بقرات يحرث عليها زرعه فهذه عده للعمل والاستعمال فلا زكاه فيها وبعضه اي الناس عنده بهيمه انعام اعدها للتجاره فهو يبيع ويشتري فيها فهذه فيها ما يقال في عروض التجارة تقوم ثم يكون فيها ربع العشر ثم يكون فيها ربع العشر بقية الحالة الثالثة وهو ما يتخذه الإنسان للدر والنسل فهذا بحسب أنصبته, بحسب أنصبته للإبل نصيبها وللبقر نصيبها أو للإبل نصابها وللبقر نصابها وللغنم نصابها لكن هذا التقسيم من حيث الجملة في وجوب الزكاة فيها فما يعد للعمل والاستعمال لا زكاة فيه وما يعد لعروض التجارة يعامل معاملة عروض التجارة فيه ربع العشر وما كان للدر والنسل, والنسل يكون بحسب نصابه